الوحدة الرابعة الدرس الأول الأيام واحد استمع إلى الكلمات وآعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هو وهو هما هي وهي هما